بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة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 وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا فِيهَا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون